أربعة استمع للعبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها في دفترك حرب تنقله نحافظ على وطننا مقبرة شهداء تنقله النصب التذكري للشهداء في تنقله